أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَمِّمْ صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر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 فجاء هذاسنا بياتا او هم قائلون فما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا الا ان قالوا الا ان قالوا إنا كنا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 ولباسوا التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني أدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما يازع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون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 ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زنتم عند كل مسجد يا بني آدم خذوا زنتم عند كل مسجد وقلوا والشرب ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات بن الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون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 وَأَن تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجْلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَتَهُ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِي أَنْكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ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 ثمن اظلم ممن افترا على الله كذبا او كذب باياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا قالوا اين ما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 وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونعد ان تلك الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا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 لم يدخلوها وهم يطمعون، لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقا أصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين.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 قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة أدخلوا الجنة ودخول الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افضوا علينا ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ونادى اصحاب النار اصحاب الجنة ان افضوا علينا من الماء ان افضوا علينا من الماء ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه و حياة الدنيا فاليومنا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 يغش الليل أنها ريا طلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ودعو ربكم تضرعا وخفيه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 حتى إذا أقَلَّت سحاباً ثقَالاً سقناه لبلدٍ ميت سقناه لبلدٍ ميت فأزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون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 قال يا قوم ليس بي بظلاله ولكنني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاء علي رجلا منكم علي رجلا منكم ليُنذركم ولتتتقوا ولا عليكم ترحمون فكذبوه فأجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بأياتنا إنهم كانوا قوما عميمين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 وَإِنَّ لَنَغُنَّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالُوا يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ أَوْ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُم ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ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 وَبَوَّأْكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُوْ لِهَا قُصُوراً وَتَنْحِطُونَ الْجِبَالَ بُيُوتاً فَازْكُرُوا أَلاَّ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ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 وَنَصَّحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّنَ النَّصِيحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَا تَأْتُونَ الرَّجَالَ شَهْوَةً مِنْ عَدُوِّ النِّسَاءِ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 وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضرا إلى علهم يضرعون ثم بدلنا ما كان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا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 يهدل للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات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 قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيْنَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعْيَ بَنِي إِسْرَائِيلٌ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ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 قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض ويستخلفكم في الأرض فياضر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون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 فقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدماء آيات مفصلات آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين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 الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.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 فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله الذي يؤمن بالله وكلماته والتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمته يهدون بالحق و به يعدلون فقطعناهم مثنتي عشرة أسبابا أمما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 إذ يعذون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم السبتهم شروعه ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمم منهم لما تعذون قوما اللهم هلكهم أو معذبهم أو معذبهم على أبٍ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أَجَئنَ الَّذينَ يَنْهونَ عَن السُّوءِ وَأَخَذنَ الَّذينَ ظَلَمُوا بِعذابٍ بَئسٍ بِمَا كَانوا يَفْسقونَ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 وقبل وكنا ذرية من بعدهم أفتُهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وَأَلُعَلَيْهِمْ نَبَأُ الَّذِي أَتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَاسْلَخْ مِنْهَا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 ولقد ذرَّنَ لجَهَنَّمَ كثيِّرًا مِنَ الجِنِّ والإنسَ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُنَّ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُنَّ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُنَّ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ وللله الأسماء الحسنا فدعوه بها ودعوا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمتي يهدون بالحق و به يعدلون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 فَلَمَّا تَغَشَّى حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ الدَّعْوَى وَاللَّهِ رَبُّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَ مِنَ الشَّاكِرِينَ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 إن الذين عبّد ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ويسبحونه وله يسجدون.